دكتور ال... ال... الستاتن ممكن تقالي للترايج لسترائز او لا لا لا الاساس كل الشيء لو اريد اقل للترايج لسترائز ادي معها بكوتينة عجل او ادي معها فيبريت في في هي بس الاكتر واحدة تقل للترايج لسترائز لكن الستاتن يعني مالهاج دعوة او اه مالهاج لعوة